هو يفضل نادي التمثيل وهو سيذهب إلى نادي التمثيل اليوم. هي تفضل نادي الرياضة، نا هي تفضل نادي الرياضة، وهي ستذهب إلى نادي الرياضة اليوم. أنتم ما تفضلان نادي المرور. وأنتما ستذهبان إلى نادي المرور غداً. أنتم تفضلون نادي الرسم. وأنتم ستذهبون إلى نادي الرسم غداً. أنتما تفضلن نادي الشطرنج. وأنتما ستذهبن إلى نادي الشطرنج اليوم.